قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فهب لي من لدنك وليا يعني بهذا الولي الولد خاص دون غيره من الأولياء بدليل قوله تعالى في القصة نفسها هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة الآية وأشار إلى أنه الولد أيضا بقوله وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فقوله لا تذرني فردا أي واحدا بلا ولد وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا وإني خفت الموالي من ورائي أي من بعدي إذا مت أي يغيروا في الدين وقد قدمنا أن الموالي الأقارب والعصبات ومن ذلك قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون الآية والمولى في لغة العرب يطلق على كل من عقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به وكثيرا ما يطلق في اللغة على ابن العم لأن ابن العم يوالي ابن عمه بالقرابة العصبية ومنه قول طرفه بن العبد وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل يعني إذا ذلت بن عمه فهو ذليل وقول الفضل بن عباس ابن عتبة بن أبي لهب مهلا بني عمنا مهلا موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وكانت امرأتي عاقره ظاهر في أنها كانت عاقرا في زمن شبابها والعاقر هي العقيم التي لا تلد وهو يطلق على الذكر والانثى فمن إطلاقه على الأنثى هذه الآية وقوله تعالى عن زكريا أيضا وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر ومن إطلاقه على الذكر قول عامر بن الطفيل لبئس الفتى إن كنت أعور عاقرا جبانا فما عذري لدى كل محضري وقد أشار تعالى إلى أنه أزال عنها العقم وأصلحها فجعلها ولودا بعد أن كانت عاقرا في قوله عز وجل فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه فهذا الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت عقيما وقول من قال إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي ما ذكر لجواز أن يجمع له بين الأمرين فيها مع أن كون الإصلاح هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر السياق وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم والقول الثاني يروى عن عطاء وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة عن زكريا واجعله رب رضيا أي مرضيا عندك وعند خلقك في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه وهو فعيل بمعنى مفعول وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فهب لي من لدنك أي من عندك وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يرثني ويرث من آل يعقوب قرأه أبو عمر والكسائي بإسكان الثاء المثلثة من الفعلين أعني يرثني ويرث من آل يعقوب وهما على هذه القراءة مجزومان لأجل جواب الطلب الذي هو هبلي والمقرر عند علماء العربية أن المضارع المجزوم في جواب الطلب مجزوم بشرط مقدر يدل عليه فعل الطلب وتقديره في هذه الآية التي نحن بصددها انتهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقرأ الباقون يرثني ويرث من آل يعقوب برفع الفعلين على أن الجملة نعت لقوله وليا أي وليا وارثا لي ووارثا من آل يعقوب كما قال في الخلاصة ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا وقراءة الجمهور برفع الفعلين أوضح معنى وقرأ ابن كثير بفتح الياء من قوله من ورائي وكانت امراتي والباقون بإسكانها وقرأ زكريا بلا همزة بعد الألف حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون قرأوا زكرياء بهمزة بعد الألف وبه تعلم أن المد في قوله وزكريا اذ نادى منفصل على قراءة حمزة والكسائي وحفص ومتصل على قراءة الباقين والهمزة الثانية على قراءة الجمهور التي هي همزة إذ مسهلة في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ومحققة في قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم وقراءة خفة الموالي بفتح الخاء والفائم مشدده بصيغة الفعل الماضي بمعنى أن مواليه خفوا أي قلوا شاذة لا تجوز القراءة بها وإن رويت عن عثمان بن عفان ومحمد بن علي وعلي بن الحسين وغيرهم رضي الله عنهم ومرأة زكريا المذكورة قال القرطبي هي إيشاع بنت فاقوذ ابن قبيل وهي أخت حنة بنت فاقوذ قاله الطبري وحنة هي أم مريم وقال القتبي امرأة زكريا هي إيشاع بنت إمران فعلى هذا القول يكون يحيى ابن خالة عيسى عليهم السلام على الحقيقة وعلى القول الأول يكون ابن خالة أمه وفي حديث الإسراء قال عليه الصلاة والسلام فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى شاهدا للقول الأول انتهى منه قال المؤلف رحمه الله والظاهر شهادة الحديث للقول الثاني للأول خلافا لما ذكره رحمه الله تعالى والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا هذه الليلة ولنا إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته